أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا Baida. hakika mwenyezi Mungu hasamehi kushirikishwa na kitu lakini yeye usamehe asiokuwa ya hayo kwa mtakaye na anemshirikisha Mwenyezi Mungu basi huyo amepotea upotovu ambali kimeletwa kwako na uongofu.com